وأما قتل المسلم بالكافر فجمهور العلماء على منعه منهم مالك والشافعي وأحمد وروي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية رضي الله عنهم وبه قال عمر بن عبد العزيز وعطاء وعكرمة والحسن والزهري وابن شبرمه والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني وغيره ورواه البيهقي عن عمر وعثمان وغيرهم وذهب أبو حنيفة والنخاعي والشعبي إلى أن المسلم يقتل بالذمي واستدلوا بعموم النفس بالنفس في الآية والحديث المتقدمين وبالحديث الذي رواه ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ابن البيلماني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وهو مرسل من رواية ضعيف فابن البيلماني لا يحتج به لو وصل فكيف وقد أرسل وترجم البيهقي في السنن الكبرى لهذا الحديث بقوله باب بيان ضعف الخبر الذي روى في قتل المؤمن بالكافر وما جاء عن الصحابة في ذلك وذكر طرقه وبيّن ضعفها كلها ومن جملة ما قال أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال قال أبو الحسن علي بن عمر الدار قطني الحافظ ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله والله أعلم وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد الآية ما نصه ولا يصح لهم ما رووه من حديث ربيعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم خيبر مسلما بكافر لأنه منقطر ومن حديث ابن البيلماني وهو ضعيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا قال الدار قطني لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث والصواب عن ربيع عن ابن البيلماني مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن مالي ضعيف الحديث لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله فإذا عرفت ضعف الاستدلال على قتل المسلم بالكافر فاعلم ان كونه لا يقتل به ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا مطعن فيه مبينا بطلان تلك الادله التي لا يعول عليها فقد أخرج البخاري في صحيحه في باب كتابة العلم وفي باب لا يقتل المسلم بالكافر أن أبا حنيفة سأل عليا رضي الله عنه هل عندكم شيء مما ليس في القرآن فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتابه وما في هذه الصحيفة قلت وما في هذه الصحيفة قال العقل وفي كاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر فهذا نص صحيح قاطع للنزاع مخصص لعموم النفس بالنفس مبين عدم صحة الأخبار المروية بخلافه ولم يصح في الباب شيء يخالفه قال ابن كثير في تفسيره بعد أن ساق حديث علي هذا ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا وقال القرطبي في تفسيره قلت فلا يصح في الباب إلا حديث البخاري وهو يخصص عموم قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتل الآية وعموم قوله تعالى أن النفس بالنفس فهذا الذي ذكرنا في هذا المبحث هو تحقيق المقام في حكم القصاص في الأنفس بين الذكور والإناث والأحرار والعبيد والمسلمين والكفار وأما حكم القصاص بينهم في الأطراف فجمهور العلماء على أنه تابع للقصاص في الأنفس فكل شخصين يجري بينهما القصاص في النفس فإنه يجري بينهما في الأطراف فيقطع الحر المسلم بالحر المسلم والعبد بالعبد والذمي بالذمي والذكر بالأنثى والأنثى بالذكر ويقطع الناقص بالكامل كالعبد بالحر والكافر بالمسلم ومشهور مذهب مالك أن الناقص لا يقتص منه للكامل في الجراح فلا يقتص من عبد جرح حرا ولا من كافر جرح مسلما، وهو مراد خليل بن إسحاق المالكي بقوله في مختصره والجرح كالنفس في الفعل والفاعل والمفعول إلا ناقصا جرح كاملا يعني فلا يقتص منه له ورواية بن القصار عن مالك وجوب القصاص وفاقا للأكثر ومن لا يقتل بقتله لا يقطع طرفه بطرفه فلا يقطع مسلم بكافر ولا حر بعبد ومن من قال بهذا مالك والشافعي وأحمد والثوري وأبو ثور وإسحاق وابن المنذر كما نقله عنهم صاحب المغني وغيره وقال أبو حنيفة لا قصاص في الأطراف بين مختلف البدل فلا يقطع الكامل بالناقص ولا الناقص بالكامل ولا الرجل بالمرأة ولا المرأة بالرجل ولا الحر بالعبد ولا العبد بالحر ويقطع المسلم بالكافر والكافر بالمسلم لأن التكافؤ معتبر في الأطراف بدليل أن الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء ولا الكاملة بالناقصة فكذلك لا يؤخذ طرف الرجل بطرف المرأة ولا يؤخذ طرفها بطرفه كما لا تؤخذ اليسرى باليمنى وأجيب من قبل الجمهور بأن من يجري بينهما القصاص في النفس يجري في الطرف بينهما كالحرين وما ذكره المخالف يبطل بالقصاص في النفس فإن التكافؤ فيه معتبر بدليل أن المسلم لا يقتل بمستأمن ثم يلزمه أن يأخذ الناقصة بالكاملة لأن المماثلة قد وجدت ومعها زيادة فوجب أخذها بها إذا رضي المستحق كما تؤخذ ناقصة العصابع بكامله الأصابع وأما اليسار واليمين فيجريان مجرى النفس لاختلاف محليهما ولهذا استوى بدلهما فعلم أنها ليست ناقصة عنها شرعا وأن العلة فيهما ليست كما ذكر المخالف قاله ابن قدامة في المغني ومن الدليل على جريان القصاص في الأطراف بين من جرى بينهم في الأنفس قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص وما روي عن الإمام أحمد من أنه لا قصاص بين العبيد فيما دون النفس وهو قول الشعبي والثوري والنخعي وثاقا لأبي حنيفة معللين بأن أطراف العبيد مال كالبهائم يرد عليه بدليل الجمهور الذي ذكرنا آلفا وبأن أنفس العبيد مال أيضا كالبهائم مع تصريح الله تعالى بالقصاص فيها في قوله تعالى والعبد بالعبد واعلم أنه يشترط للقصاص فيما دون النفس ثلاثه شروط الأول كونه عمدا وهذا يشترط في قتل النفس بالنفس أيضا الثاني كونهما يجري بينهما القصاص في النفس الثالث امكان الاستيفاء من غير حيف ولا زيادة. لأن الله تعالى يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به الآية ويقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فإن لم يمكن استيفاؤه من غير زيادة سقط القصاص ووجبت الديه ولأجل هذا أجمع العلماء على أن ما يمكن استيفاؤه من غير حيف ولا زيادة فيه القصاص المذكور في الآية في قوله تعالى والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن وكالجراح التي تكون في مفصل كقطع اليد والرجل من مفصليهما أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وسنكمل الحديث في قطع العضو في القصاص في الحلقة القادمة إن شاء الله فإلى ذلك الحين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته